والخيل والبغال والحمير لترتبواها وزينه وزينتون ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء إفر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء ما لكم منه شراب منه شراب و منه شجر فيه تسمون يبتلكون به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون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 وألقى في الأرض رواص أن تميد بكم وأنهار وسبل لعلكم تهتدون وعلاماته وبين نجمه يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 أمواتٌ غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكره قلوبهم مكره وهم مستكبرون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 فَحَضَّ عَلَيْهِمُ السَّقُطُ مِنْ صَوْتِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ أنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم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 ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها فجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين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 كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء مَا عبدنا من دُونِهِ من شَيْءٍ إن نحن ولا أباؤنا ولا حضرنا من دونه من شيء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 وَأَقُسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِن يَمُوت بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردنا إنما قولنا إذا أردناه أن قول له كن فيكون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 يَتَقَيَّأُ ظِلالُهُ عَنِ اليمِينِ والشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ وَلِلَّهِ يَسْتَوِدُّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 الله لا تسألن عما كنتم تفترن ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسوداً وهو قبيح يتوارى من القوم من سوء ما بوش ربه أيمسكه علىهٍ أم يدسه أيمسكه علىهٍ أم يدسه في التراب ألا ساء أما يحكمون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 وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرقون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فَهَوَى وَعَنِيهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُم إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لقوم يؤمنون. والله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 وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذي من الجبال بيوته ومن الشجر ومن الشجر ومما ثم كل من كل الثمرات فسلك سبل ربك دلوا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آية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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَضِيِّقِهِم عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم من أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ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 هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه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 ما لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما ينسكهم إلا الله إن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 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم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 شركاؤنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون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 وقالنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء بالقربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي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 ولا تكونوا كالذين نقضت غزلها من بعد قوة أنكافا أنكافا تتخذون لكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به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 ولا تسالوا مما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزلق قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون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 والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مكتر بل أكثرهم لا يعلمون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 من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرحب بالكفر صدراء فعليهم غضب من الله وله عذاب عظيم.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 وضرب الله متلا قرية كانت آمنة كانت آمِنَةً مضمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأمر من الله فأذافها الله لباس الجوع والخوف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 وما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل, وما أهل لغير الله به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 أنفسهم يظلمون، ثم إن ربك للذين عملوا الشر أبجهالة، ثم تابوا، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمّة قانت لله حنيفا قانت لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه إجتبابه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة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 إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمفتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين